بسم الله الرحمن الرحيم ا لفلامره تلك ايات كتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا وينههم لما فسوف يعلمون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 لَهُم مَّا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ مَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُّظْلِمِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُمْ فِي قُنُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا, لقالوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ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 قال لما كل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال رب بما اغويتني لازينا لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين ولاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين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 ما قصوم ان المتقين في جنات وعيون ندخلوها بسلامامنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم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 قَالُوا فَمَا خَطَرَقَكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا أَن آل نَّنُوطَ إِنَّا نُنَجِّهُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع اذبارهم واتبعد بارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك لمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون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 فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتأملين وإنها لسبيل مقيم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لِغَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآ تايناها اياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه مصبحا فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لاتئيه فاصبح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم ولقد تلقيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقلني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين المقتسمين الذين جعلوا القران عظي